ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لطيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار Wahai walim yuma ibin duburuh, illa mutharfal liqitaln, atau mutpayizan ila fiatn, fadbaab bi ghabb, fadbaab bi ghabb min Allah, wa mawahu jannah, al masyid.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 ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذ القربى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله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 ولا تكونوا كال الذين خرجوا من ديارهم بطر ورئ الناس ويسودون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وذ لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس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 يخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وما يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترَ إذ يَتوفَ الَّذينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقوا عذابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَبَ بِأَلِفِ الرَّعَوْنَ وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن ضباط الخيال ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 ان الله َأَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ